أعزائي المستمعين توجه مايكريفون برنامج قضايا للمناقشة في البداية إلى مدرسة نموذجية لنعرف كيف تطبق نظام حماية البيئة المحافظة على البيئة في برامجها سواء الإذاعية أو من البرامج الهادفة أيضا عدة برامج او عدة توجيهات تقوم بها المدرسة من خلال الأساتذة أو من خلال المرشدين في المدرسة نلتقي في البداية مع سعادة الأستاذ إبراهيم ابن عبد الرحمن بابدر أستاذ إبراهيم يعمل في مدارس الرياض النموذجية يعمل مرشدا طلابياً اهلا وسهلاً بك أستاذ إبراهيم في برنامج قضايا للمناقشة مع قضية حماية البيئة مع هذه الأجيال اولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بالنسبة للمحافظة على البيئة ونظافة البيئة الإسلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم حث على النظافة وحث على الاهتمام بالبيئة قال صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان وكذلك أخبر أن الرجل دخل الجنة في جذع شجرة كان ملقى على طريق فأخذه أماطه عن الطريق فحمد الله صنيعه فغفر له وأدخله الجنة هذا هو الإسلام نعم ونحن متأثرون بالدول الغربية والدول الشرق آسيا بالنظافة وبالنظام وبالاهتمام وهذا كله في الإسلام نحن اول أهل النظافة لأن حتى الرسول عليه الصلاة والسلام قال عماطة الأذى عن الطريق صدقة يعني ماذا يريد الإنسان أكثر من ذلك بالفعل نحن لو اتبعنا تعليمات ديننا وتعليمات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما احتجنا للدول الغربية أو الدول الشرقية أحسنت لأننا خير أمة أخرجت للناس نحن يجب أن نكون قدوة للآخرين بالفعل. وكذلك سنن الفطرة سنن الفطرة لاهتمام بالنظافة الشخصية نحث الطلاب من خلالها على التقليم الأظافر الاهتمام بالشعر الاهتمام بنظافة الفم بنظافة الثياب والملبس هذا كله ينعكس على الطالب في مدرسته وفي بيته كذلك هذا ما نريده في غرس هذه القيم هذه المبادئ في الدين الإسلامي في هذه الأجيال وخاصة في البرام. يعني أنتم مدرسة نموذجية مدارس الرياض مدارس نموذجية إذن طلابكم أيضا قدوة بالفعل الطفل في هذه المرحلة مرحلة البناء مرحلة الأساس مرحلة الأساس الطفل يعيش في المدرسة من 6 إلى 7 ساعات يوميا نعم. يتعلم من معلمه ومن طلابه ومن إدارته ما لا يتعلمه في بيته أحسنت يا أخ إبراهيم نعم فبذلك الطفل الواجب علينا الطفل جاء من بيته بسلوك حميد بسلوك حسن نحن نسقل, نسقل هذه المواهب وهذه السلوكيات حتى يكون الطالب فرد نافع في أمته ومجتمعه طيب أستاذ إبراهيم ما الذي لا يعجبك من تصرفات سيئة تسيئ للطالب المسلم تسيئ لبيئته تسيئ لوطنه تصرفات لا تقبلها أو تشمئز منها تصرفات كثيرة جداً, كثيرة جدا من ضمنها أن الطالب نشأ للأسف المجتمع في بيته أو في حيه تعلم على المراقبة ليس المراقبة الذاتية إذا كان هناك مراقب عليه من أبيه أو من أخيه أو من أستاذه الطالب امتثل لهذا السلوك يعني ليس من, ليس من نفسه؟ ذاتها. وهذا ما نغرسه نريد أن نغرسه في الطلاب راقب ذاتك قيمة من ذاتك إننا عيب أسوي شيء هذا عيب أرمي المخلفات في الأرض عيب أفتح القزاز مع السائق أو مع والدي وأرمي النفايات أو أبصق أكرم أكرمكم الله في الشارع هذه بالذات حتى لو ما أحد شافني هذه قيمة انا في ذاتي أنا أربي نفسي هذا نحن ما نريد أن نغرسه في الطلاب هذا هو المطلوب لأننا إذا لم نغرس هذا في, في أجيالنا لن يكون هناك رادع نعم أنا أراقب الله فيما أعمل حسنتي بالفعل كذلك المعلم او الوالد ليس شمس مشرقة على كل صغير وكبيرة إذا ما غرسنا التربية الذاتية والمراقبة الذاتية في نفس الطالب والدين الإسلامي جعلناه جزء من حياتي لا يتجزأ وتعليم الدين والنظافة والقيم جزء من حياتي فنحن بذلك ما فعلنا شيء احسنت أنت أثريت برنامجنا اليوم بالقيم الدينية بالمطلوب من كل طالب مسلم يعيش على هذه الأرض لأن الإنسان فعلا هو أساء إلى كوكب الأرض هل كلمة أخيرة أستاذ إبراهيم تحب أن توجهها لمراكز الأحياء أولا أقول للوالدين ووالدين أنتم قدوة الإبن يتأثر بالذات في مرحلة من بين الأربع سنوات إلى العشر سنوات يتأثر بسلوك والده بالذات يرى أن أباه هو القدوة وهو كل شيء هذا هو الواقع نعم فيا والدي العزيز لا تلقي المخلفات في الشارع وأنت في السيارة أمام أطفالك لا تشرب السجارة أمام أبنائك وأنت تذهب بهم إلى المدرسة فالطالب يراك قدوة فاحسن إلى أبنائك قبل أن تحسن إلى نفسك يعني ما يقوم به المعلم لا يخربه الأب في, في المنزل أو في الشارع وكذلك لزملائي المعلمين وإخواني أنتم قدوة فلا تشويه هذه الصغرة بفعالكم وبردد فعلكم وبانفعالاتكم تجاه أبنائكم الطلاب الإنسان, الإنسان عبارة عن مشاعر أحسيس يوم مزاجك ما هو رايك فلا ينعكس على أبنائك الطلاب أخو إبراهيم صراحة كلامك رائع أشكرك على هذا الحديث الرائع القيم وأتمنى أن نجد الوعي أكبر في هذه الأجيال الوعي أكبر لدى الأباء والأمهات لنكون مجتمعا صالحا نخدم أنفسنا أولا ثم نخدم وطننا وأمتنا ونكون خير أمة أخرجت للناس كما جاء في القرآن الكريم شكرا لك يا أستاذ ورزاكم الله خير. شكرا أستاذ إبراهيم وأنا لكم المزيد من التوفيق والنجاح لأنكم قبل أن تكونوا معلمين أنتم تعتبرون مربين لهذه الأجيال. مستمعين الأعزاء كان معنا المرشد الطلابي في مدارس الرياض النموذجية بمحافظة جدة الأستاذ إبراهيم ابن عبد الرحمن ببدر. شكرا أستاذ إبراهيم ولنا لقاء آخر ان شاء الله. شكرا لك. شكراً.